نعم طبعا ولكن لكن نقل الكوفي, الكوفي ليس كافر الا ان يرد يعني لكن ذلك فيه مش كثير مش ليست كل الشبهة صار ونرد عليه ان قد تكون في ناس مش مش منشغلين بهذه القضايا فنوجه نظر لمساله ليست واجدة يعني وردة زي ما حصل في الفتن كان للمسلمين موقف يعني علماء السلف قالوا لما بيسألون عن الفتن بتاعت قالوا احداث عصم الله دماءنا من تراق فيها ونحن نعصم مارسناها من الخوض فيها إحنا مش عارفين إلا للضرورة أنت رجعت الآن شوفها فاحنا يعني ايه بنرد لا عليها إنه هذه الصفات التي يتصف بها داود عليه السلام والشمائل معتقدش إنه يعني أعماله صاريا إني بما تعملونه بصير وووأنت المسألة اللي هو أيضا أنت وجهتي فيها سؤال قضية ال الأهل والطاعات يقولوا كان داود عزم هو المقتدى به في ذلك الوقت في العدل وكثرة العبادة وأنواع القروبات حتى أنه كنا لا يمضي ساعة من آلاء الليل وأطراف النهار إلا وأهل بيتي في عبادة ليلا ونهارا كما قال تعالى اعملوا آل داودة شكرا وقليل من العبادة الشو فإذا هذا النموذج مع الصفات التي قدمناها يعني لا يمكن يعني أن أن, أن نقول إنه فلذلك لكن هو النبي فمن الذي قال هذه الشبهات التي تتفضل العجيبة طبعا موجودة بعضها قد يكون في كتب التفسير لكن هذه كما قلت برضو كلمة إسرائيليات لأن إسرائيل عليه السلام هو يعقوب النبي المسلم خالد له وصل أهله بالإسلام لكن عاوز أقول إن هذه الكتب مرة أخرى يعني حتى دائره معارف القرن العشرين 20 ودائره المعارف هو دائره المعارف العربيه الميسره وايضا كما قلت ما كتبه جورج زيدان وديورانت والموسوعات الاثريه الموسوعه الاثريه بتاعه ليونارد كوتارل الموسوعه الاثريه العالميه وما كتبه ويلز وما كتبه هامرتون وما كتبه ايضا شخص ثالث لا أذكر اسمه لانجر موسوعات كل هالموسوعات العالمية لتطعن الأنبياء في في عقائدهم بما فيه حتى محمد صلى الله عليه وسلم وتطعن في الإسلام فهؤلاء ناس يعني يتكلمون عن الكلمة والبحث العلمي وهم أبعد ما يكون عن البحث ولا يج صح أن يطلق عليهم علماء فخصوصا سنجد أن هذه الشبهات التي أُسيرة حول داود لكن هنا مرة أخرى نرجع لشان مضعش من الخيط نعود إلى صفات داود عليه السلام مرة ثانية ولتكن صفة القيام بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كيف نسقط هذه الصفة ونلمسها في داود عليه السلام يعني هو يعني داود عليه السلام كون أن هو يربي أبناؤه على الإسلام ويربي الأمة على الإسلام ويربي زوجته على الإسلام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله ونلمح هذا الاثر بارزا في ولده سليمان, سليمان عليه السلام انه جالس معه في مجالس القضاء وهو يحكم وابن يستدرك عليه ولا يجو حرجا في ذلك بقم أنه ابنه يوجهه وهو رسول من الرسل نبي كريم و وحفيد رسول كريمه هو إبراهيم عليه السلام ده, ده بيدينا حتى مثال كمان في تربية أبنائنا إزاي إن ابني ده حاجة لها قيمة أسمع له وأسمع رأيه وأخذ رأيه في المسائل أخذ رأيه فيما يخصه فيما يلبس ويأكل وكذا يعني ما يبقاش الطفلة عندنا في البيت كأنها دمية تتحرك نلبسه اللي احنا عايزينه ونأكله اللي احنا عايزينه ما مش كلام يعني هو طبعا يعني هذا هنا أستاذ أشرف في القضية هنا في مناهج تربوية متكاملة منذ أن بدأت قصة الصراع منذ بدء قصة الخلق في الملأ الأعلى وربنا سبحانه وتعالى أمر آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغض حيث حيث ولا تقرب هذه شجرتها فتكون من الظالمين وإن هذا عدو لك ولزوجك الشيطان فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى هذه ربنا يعلمه سبحانه وتعالى ده خطأ وإن ده حلال وده حرام فلما يجد فأكل منها فبدت له سوءاتهما فطبق يخصباني عليه فربنا قال له آدم ألم أنهكم عن تلكم الشجرة وأقول لكم أن الشيطان لكم عدو قال ربنا ظلمنا أنفسنا بيعلمه أن الأمر بالمعروف أن المنكر معدتش أبدا ده لما بدأ آدم عليه السلام يقوله يشتد في الجنة لأنه بأزاه أول مرة يارسة وقاته نتيجة الأكل من الحرام من الشجرة فقال يا آدم إيه اللي عملت هذا لربي يعني ما كنتش عارف أن أحد يحلف بك كذبا واللوقع سماهما إني لكم من صحيحين وكمان نسي وعيدنا إلى آدم من قبل فمناسي ولم نجد له عزمة فربنا بيعلمه نموذج عملي يقول له أن هذا عدول لك ولزوجك فلا يخرجنكم كل من هنا ما تكلش من هنا عشان عشان كده سيدنا آدم جل... نزل يعلم أولاده وكل الأنبياء والرسل ربنا بعث ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ها نعبد الله وش تنبت الطغوت ها فاا ف... ولقد أرسل... ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله وش تنبت فمنهم من هذا الله ومنهم من حقت عليه الضلال في سر الأرض فانزل كيف كان عائقاً مكذبين يبقى إذا ربنا على درس العمل كل الأنبياء بيعلموا الأمة الأمر بالمعروف لعنى المنكر والمعروف و... الأكبر أن يعبد الله وحده وحده وأن تطبق شرائعه والمنكر و... الأكبر أن يعبد غير الله وأن لا تطبق شرائعه هذا عام على أنبياء الله جميعا وأخذنا مثالا على ذلك داود عليه السلام داود عليه السلام من صفاته أنه كان حريصا أن يكون له قوة وأن يستغل هذه القوة لنصرة دين الله تبارك وتعالى كيف كان هذا يعني ربنا سبحانه وتعالى زي أن يقول وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم، فهل أنتم شاكرون؟ أنا أعمل سابغات وقدر في السرد اللي هو صنعت الدروع وألنا له الحديد. هذه هي القوة. ألنا لول الحديد دكتور يعني هل المقصود أنه كان قويا لدرجة أنه يستخدم الحديد بيسر؟ أم أن الحديد هو الذي لان في يدي حتى قرأت يعني أنه كان يعني يستخدم الحديد بدون نار وبدون أدوات يعني كان يعني زي ما بنقول كده يضفر الحديد يعني أي حووارد يلويه على بعضه كده بدون استخدامه لا يعني هو الله ل... ألان له الحديد ومن هنا هذه جل... معجزة مهربين قال وألان له الحديد نعم الحديد هو الذي لان وليس هو الذي عنده قوة ال... شديدة نعم أي ربنا سبحانه وتعالى يعني هو وألان له الحديد هو هو ده الخبر الصحيح. عليه السلام. نعم هو ده الخبر صحيح. ولنا له. الحق وماذا أيضا يعني يعني كيف كان حريصا على أن يكون له قوة وكيف كان يستغل هذه القوة في نصرة الحق هو كان لما بعد قليلها هن هنرى سليمان عليه السلام في دعوته إلى ملكة سبأ وتلكؤها في الإجابة وووتهدد واقتراحه أهل الشورى. نحن أول قوة وأول بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين فهنا سليمان قال ارجع عليهم وأرسالت ملكة سبأ هدية عشان ترقق قلب سليمان لعله ينتهي عن الأمر بالمعروف عن المنكر ودعواتهم إلى الإسلام فقال لا ارجع عليهم فلا نأتي بجنود لا قبل لهم بها هنا إيه الجنود أن ربنا بنى قوة وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. دي كانت حياة خاصة بسليمان على لا, لا لا بناء القوة الرادعة بدأت متى هو بدأت لسه في عهد أم هل ال... سؤال هو كيف تحررت بيت المقدس؟ مش كان في قوة رادعة آه واحنا قلنا إن كان كانفيد لما ربنا ااا لما تعيّن القائد أن الله قد بعث لكم طلوثا ملك. وان ايه ملكها ان ياتيكم التفوت في ساكن ربكم وبقيه ما تركوا اهل موسى وال هارون تحمله الملائكه فقالوا درع من الدروع اللي كان يرتديه لادري يوشع بن نون اعتقد يوشع بن نون كان يرتديه في في قتال قوم جبارين غلبوا على بيت المقدس فتحقق النصر كما ذكرنا في لقاء سابق يعني دعنا نذكر أن, إن دا موسى عليه السلام لما خرج بعد ما مكن الله له في الأرض التي بارك الله فيها العالمين كان بيت المقدس في يد قوم جبارين فلما كانت في, في يد أيد هؤلاء القوم الجبارين وتمكن مكلا لموسى أدرك المقتضيات التمكين تحلل بيت المقدس فنادب قومه خرج بهم باتجاه بيت المقدس قال يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم ملوكا وجعلكم جعل فيكم ملوكا وجعل يا اسقل موسى قوم يقبل كل نعمه طالعين جعل فيكم انبياء وجعل لكم ملوك واتاكم ما لم يؤت احد من الا من العالمين يقام ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنخالو خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوم جبارين وان لن ندخلها ما داموا فيها ها فذهب انت وربك فقاتلا الى اخر الاحداث دكتور, دكتور لكن يعني هو هو عجز عن يعني القوم خذلوه فربنا كتب عليهم التيه مين اللي جاء بعده يوشع ابن النون لم ينسى بيت المقدس وخرج باتجاه بيت المقدس فيقوله كان يرتدي الدرع لانه ساعتها وقف امام بيت المقدس هو وقال يا شمس انك مأمور فالله محبس علينا الحدر الدرع ده واضح انه له قصة استاذان نكملها بعد الفاصل مشاهدان الكرام فاصل قصير ونعود لنكمل قصة الدرع علم الله داود عليه السلام صناعة الدروع وواضح أن مسألة تعليم داود صناعة الدروع لها قصة، فما هذه القصة؟ ده احنا عرفوا حالا. سمع دكتور جمال حج وتقول إن في قصة كده الدرع وكان من نتيجتها إنه تعلم صناعة. الدروع. نعم هو يعني أود أذكر يعني هنا قبل ما نستكمل أزنتلي. فضل. يعني ربنا قال وأنزلنا الحديث الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس. وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب شوف الأنزل الحديد على أمة صورة الحديد لا تجد صناعة الحديد تتسول من الشرق والغرب في بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب يمكن ذكرناها فيما يتصل هذه في سيرة عليه السلام هنعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحة اني بما تعملونه بصير دي السابق وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنع تلبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون واذكر عبدنا داود دا الايدي انه اواب يعني القوة في الطاعات و والعمل بشرائع الإسلام وأنواع القربات إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشية والإشراق والطير محشورة, محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه حكمة وفسط الخطأ إذن القوة الرادعة ولقد أتينا داود وسليمان علمه وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده إذن الأخذ بأسباب القوة لو الأمة تدرك اللي بتكله نموذج عمل لدولة الإسلام في الأرض مش بس على عهد داود وعلى عهد إبراهيم وعلى عهد آدم وعلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم وخلفه الرشيدين وبنوهم ما يعصب اللي بيقولوا إن الإسلام سبب تخلف الأمة هذا جهل بحقيقة هذا الدين الذي يعني لا يقبل لهم من الأولين أو الأخيرين غير احنا عزنا في الإسلام يعني زي ما قال عمر بن الخطاب في بيع وهو بيتصل ما يفتح غص نحن قوم أعظنا الله بالإسلام ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله سبحانه وتعالى لا. فهنا قصة الدرع ذيك كما قلنا إنه قال التابوت اللي نازل على داود وإخوانه وهم على أبواب بيت المقدس لمقاتلة الجنود يقولوا كان فيه داود اللي كان يرتديه هل كان فيه الدرع ذا؟ فلقوله هو في الأول استشهد وارتداه اسمه دا داود عليه السلام. وقيل هو في الأول هو قدم قدم لا عشان هو المفروض كان يبارز هذا الطاغوت فربنا ناصر. مع الله عزوجل أن يعلمه صناعة الدروع. دي حاجة. في شيء آخر. نقول كان داود عليه السلام يعني بالمناسبة يعني صناعة الدروع. يقول كان يتحسس أمور الرعي. فياقص يعني تسألهم ايه خبر سليئة داود قلوا من الصالحين وحرصوا على العدل و... من أم... الذي كان يتفقد أمور الرعاية هو داود كان يتخفى اه يتخفى اولا يتخفى, يتخفى عوشوفه اخبار الناس عنه ايه ف... يعني... فينزل في, في شكل مختلف يتنكر يعني وجد ان الرعاية فربنا ان تسمي عليه سنان كبيرة فربنا اراد انه ايه يعلمه بقى صناعة الدعوة فقول بارسل إليه ملكا فقال يسألو عن أحوال داود وفي الآخر تبين له قالوا داود هذا يعني من الصالحين لو أنه يأكل من عمل يده فسأل داود عرب العالمين أن يعني, يعني يعلمه صناعة فعلمه صناعة الدروع. لا خبر من الخبر. أعطاه ثلاث مطويما يعني سيدنا داود أحد الذين كان يسألهم. كان ملكا وسأله داود عليه السلام عن نفسه، عن داود، فقال فذكر فيه أو قال فيه خيرا إلا أنه يعني لو لو لو أنه يأكل من عمل يده، فلذلك يقول كان يأخذ يبيع دو بستة آلاف يصنع داود أظن معرش في اليوم درع كان مقسمه ثلاث أقسام جزء ينفقه على أهل بيته، وجزء يتصدق به وجزء يدخل الجهد في سبيل الله. أو كمان ليشتري به الأدوات بقى يعني يعني سبحان الله يعني شوف ده نموذج أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر هو ربنا سبحانه وتعالى لما نزل هذا القرآن يا أستاذ أشرف كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به وذكر الممين اتبعوا هو ذا الطريق ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دنيا أولياء قليلا ما تذكرون خد جاءكم بصائر من ربكم ها؟ ختابنا نزلناه إليك لتخلج الناس من الظلمات إلى النور ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء سما جعلناك علشان شهر فاتبعها ولا تتبع فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيعطينا نمازج عملية عشان اللي ما بيفهمش يفهم إفهم إن هذا هو جدكم إبراهيم وهذا أبوكم آدم وهذا جد داود عليه السلام و يعني بيعلمنا النموذج ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يا ربنا سبحانه وتعالى احنا ربنا انعم علينا احنا اغنى الامم احنا ربنا اغنانا بمحمد صلى الله عليه وسلم واغنانا بكتابه وبإسلامه لحنا احتاجنا للديمقراطية ولا الاشتراكية ولا الكلام اللي, اللي, اللي أشكر يعني قبل ان نصل الان الى وفاة داود عليه السلام وكم كان عمره وكيف مات يعني ألمح في حماسة حضرتك وحديثك عن داود إن في درس معين أو في حاجة يعني يعني لو قلت لخص لنا حياة داود عليه السلام في في درس واحد تحب إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تسير عليه فماذا تقول يعني أنا أقول لقد أبرز حاجة في لأننا نحن تحدثنا عن صفاته تفصيلا ولكن أبرز حاجة تحب إن احنا نخدها من سيدنا داود إيه الاستسلام الكامل الله عز وجل في الصغيرة والكبيرة نعم العبد إنه أواب نعم نعم العبد إنه أولى جزاكم الله خير معنا. متى توفي داود عليه السلام يعني هو طبعا هو هو يعني هو طبعا هو كان فترة حكم داود وسليمان في الفترة ما بين منتصف القرن العاشر قبل الميلاد 950 وخمسين إلى ستمائة قبل الميلاد يعني الفترة دي حوالي 300 سنة وكم كان عمر داود عليه السلام داود؟ لما توفي كان عنده مائة سنة هو في الأصل كان عمره 60 سنة نعم ف... و... يعني طب ويعني ورد في قصة الخلق آدم عليه السلام, السلام لما خلق الله آدم عليه السلام مسح على ظهره فخرر كل نسمه قدر الله أن تكون إلى يوم القيامة فنظر إليهم رب العالمين المخلوقات قال اعلموا أنه لا إله غيري ولا معبود سواي وأنني صاحب الحق في وضع الشريعة والمنهج التي تسيرون عليها أقررتم قالوا اقررنا وهذا قول الله سبحانه وتعالى وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على انفسهم هل أتسب ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك باؤنا من قبل وكنا ذريتا بعدين أفتهلكنا بما فعل المفتلون فيقول سيدنا آدم حينما شاهد الخلق وشاهد يقول نور عينيه شاهد عينين داود بتزهر بين المخلوقات شك يعني شوف شمت متميز وربك يخلق ما يشاء ويختار شوف يعني ما اختار من 120 ألف نبي 124 الف نبي 300 و 313 رسول ومن 313 رسول اللي بيزهر شوف ظهر سيدنا آدم سيدنا رب العالمين ايه اللي يعني شوف بقى القرب من الله عز وجل ربنا يكلم آدم وآدم يسأل ربنا وهي تجاور وتأتي الإجابة والرحمة قال له من هذا يا ربي قال له داود عليه السلام هل عمره كام قال له ستين سنة قال له ربي زيد في عمري قال له إلا أن تعطيه من عمرك يا آدم فعطاه 40 سنة فكمل له المائة سنة يقول له في في الخبر أنه لما جاء آدم يموت ديسي لما جاء ملك الموت فهو متعن ألف سنة فجاء ملك الموت عند لما بلغ تسعمائة وستين سنة جاء له قال له ملك الموت قالوا أنا لسه فضل 40 سنة <تصفيق> أربعين سنة أنا كان يعرف عمره أي طبعاً, طبعا يعني كان يعرف عمره فقالوا له إلا أنت ان داود داود 40 40 سنة سنة فاكمل الله سبحانه وتعالى لانه عمره اصلا ما كانت لكانت كرمه منا من الله عز وجل ان اعطاها كمل لداود عليه السلام 100 سنه وأكمل ادم 1040 سنه ابننا نعم, نعم, نعم شوف شوف شوف العباد الربانين وربك يخلق ما يشاء ويختار إن الله اصطفى ادم ونوحا وألا إبراهيم وألا عمران على العالمين ذرية بعضهم بعض والله سميع عليم وعشان كده نشوف الاختيار في الخلق واختيار في السماوات واختيار في في مكة المكرمة وبيت الله العتيق يعني نحمد الله على نعمة الإسلام نحمد الله إن إحنا كلنا منجم من المسجد وفد داود عليه السلام اقترنت بصفة من صفاته وهي صفة الغيرة حيث أنه كان إذا خرج غلقت الأبواب من خلفه ولكن في حاجة حصلت في قصة وفاته كان فيها من الغرابة والمفاجأة أعزين نسمعها من حضرتك يعني هو يعني هو كان من عادته حينما يخرج من بيته يغلق الباب على النساء وجود لذن الغيرة الشديدة على النساء فزوجة إحدى أعتقد إحدى زوجاته قالت الأخرى لأن متزوج أكثر من امرأة فقالت لو ده في رجل غريب في الدار لو جاء داود لنفترض حنا أمرنا احنا طاهرات عفيفات لكن كن ان يجي داود يلقى في حد داخل جه منين فجاء داود عليه السلام فلما دخل استغرب انت مين انت قالوا انا من لا تقف دوني الحجاب ولا تقف دون دخولي الأواب قال اذا انت ملك الموت قال نعم قال فمرحبا بامر الله عز وجل الخبر طبعا ده كلامي غير حقيقة النص اللي انا احب دائما انا اذكر فيه اخر مشهد بيبقى فيه ليه بعد اكثر من نفضل من يعني فضل يقول, فضل. كان خرجت يقول كان اذا خرج يقول كان داود عليه السلام على فكره ده اللي روى الحديث ده الخبر ده محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله سيد الخلق يحكي قصة الخلق ادم عليه السلام وتاريخ تاريخ الأنبياء والرسل وحج موسى وهود وشعيب وكان أمة واحدة أمة واحدة و خاتمهم و خاتمها خاتم و وعنده هذا العلم الواسع شوف سيد الخلق محمد النبي هو الذي بعث في دين المعجزات صاحب ال العلم ال العظيم الغزير والتاريخ الحقيقي حقيقي لتعلم في الجامعة تعلم في مدرسة الله عز وجل ومدرسة القرآن عنده العلم الصحيح والتاريخ الصحيح والطريق الصحيح والشريعة الصحيحة وكل ما هو خير الإنسانية. شوف هذه سخة من سيد محمد صلى الله عليه وسلم. وإحنا للوقت كل ده قطع من الأمة وضع وراه اتخذ هذا القرآن ما في. صلى الله وقل. عليه وسلم نعود إلى حديثه رضي الله عنه. نعم نعم. نعم, لنا عن نعم هو عليه وسلم. قال هو دراه إلى محمد في مسنده إلى عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان داود فيه غيرة شديدة. نعم فكان إذا خرج أغلق الابواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع قال فخرج ذات يوم وغلقت الدار فقبلت امراته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدار فقالت لمن في البيت من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة والله لنفتضحنا بداود فإذا الرجل قائم وسط الدار فقال له داود من أنت فقال ان الذي لا أهاب الملوك ولا امنع امنع من الحجاج لا اهاب الملوك ولا امنع من الحجاج فقال داوود انت والله اذا ملك الموت مرحبا بأمر الله ثم مكث حتى قبضت روح عشان كده بيقولوا مات فجأة داخل جامد صام بره ودخل واللي جمالك الموت ما قالش انتظر لما بس اوجه عهلي ولا اقول بكلمتين كلمتين فهنا فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه عليه طلعت عليه الشمس، فقال سليمان للطير أظلع داود، فأظلته الطير حتى أظلت عليه الأرض، لا تقول ظل. في جنازة داود عليه السلام. حتى أظلمت كمان حتى أظلمت الأرض حتى نعم حتى أظلمت الأرض. سليمان حيطلب منهم إنما يرفعوا جناحه ويدون الأرض. فظلت الطير حتى أظلت الأرض. فقال سليمان للطير اقبضي جناح لان قالوا الهو فاتهو فزنزل اليها فقبض الجناح عشان تعطي الناس رتس دينا تنف قال ورية فطافق الرسول السلام بيده وغلبت عليه يوم الزل مدرحية يعني الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شوف لما يروي الخبر خبر ايه ده الكون ده والطير يسبحن وتردد الجبال لتردي نعم العبد انه اوام انا في المسلم يعني الحكمة يعني هذه عشان نعرف نعمة الطاعة نعمة الاسلام نعمة الذكر نعمة القران لا. نعمة الطاعات نعمة الصلاة نعمة الصيام لا. نعمة نعمة ان ان ال... ننتسب إلى من إلى... نحن الأمة التي تنتسب إلى... إلى... لها تاريخ يعني موغل في القدم كله خير وبركه ما فيش لسنا من أهل زي ما يقول المغفلون من سلالة القردة يعني ما لسه في قطاع من من من الأم من البشرية الآن يتصور إنه من من سلالة الغرل وبعضهم يقول لك من سلالة القرف إحنا شوف لا لا إحنا من سلالة خير أمة أخرجت للناس نعم نحن من سلالة خير أمة أخرجت للناس وتعلمنا من هذا الموقف الرائع موقف وفاة سليمان وفاة داود عليه السلام كيف أن الله تبارك وتعالى يعني من يحفظ الله في حياته يحفظه الله عند موته ويحفظه في آخرته ويسكنه جنته يعني ما كان لسليمان أن تأتي الطيور وتظلل فوقه وتمنع الشمس من أن يعني تؤثر في جسده الكريم إلا لأنه نبي الله سليمان داوود وما بذل في حياته نعم الشتر العرض العرض هنا يغلق على أهله ومستواه مجرد شاهد انسان اذا شوف العتاب يعني شوف اللي بيقولوا انه كان عنده الشبه اللي أنت لقيت منذ مو قليل هذا مو مسجد حرص اولا نساء حرائر في عصمته عليه السلام وهو كمان في نفسه وعلى فكرة ده يعني شو يعني شوف المشهد ده عشان أنا كنت يعني في دقيقة لأقول شوف داود داود قال آآ آآ مرحبا بأمر الله لكن موسى عليه السلام لما ذهب إليه مورك الموت وقال له حان الأجل فضربه فصق عينه فقال قال أنا كل موت يا رب انت ترسلت النبي لا يريد الموت اللي موسى عليه السلام قال له طيب قل له ضع يدك على يدي ثور ولك بكل شعرة تعيشها سنة تاني فلما ذهب ملك الموت إلى موسى عليه السلام وقال له ربك يقول كذا قال وبعد طبعا بعد عدد الشعر اللي عيشه قال الموت قال إذن مرحبا بأمر الله عز وجل نعوز أولي واحد مرحبا بأمر واحد الله عز وجل ولا بد لكل شيء من نهاية بس أعد لكل شيء عدته وصل أجره ولأن لكل شيء نهاية فحلقتنا أيضا لها نهاية وهي هذه اللحظة آه آه آه ولذلك نشكركم شكرا جزيلا لكم جمال, شكرا جمال, شكرا جمال شكرا آه ونسأل آه الله أن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسن جميعا حسناتكم جميعا إنه لذللك الخير على الله, الله ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى مقبلة من قصة الصراع لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته